بوك تو تبادست إيوسم ثمانية وتسعون ثمانية وتسعون دويني سفرزنيتي. حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة Патувањето на вистина беше убаво, но премногу напорно. Споменато е дека патувањето на вистина беше убаво, но премногу напорно. Споменато е дека патувањето на вистина беше убаво, но премногу напорно. беше точен, ама препол. напорно. Споменато на إلا أنه كان مليئا جدا. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئًا جدا. وتلوت، نفسك عضب، أما برموغ صحيح أن الفندق كان مريحا. إلا أنه كان غاليا جدا. صحيح أن الفندق كان مريحا. إلى أنه كان غاليا جداطي سيسافر إما بالباص أو بالقطار سيسافر إما بالباص أو سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. توي كجيفا إلى كيناس إلى فو خوتل. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. تا زبروا كاكو إسبانسكي استوتكا إنجليزكي. إنها تتكلم الإسبانية. كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية. كما أيضا الإنجليزية. تا جيڤيش كاكو مدريد استوتكا إف لندن. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. <تصفيق> لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. تا كاكو شتيا زنا إسبانيا. استوتاكا يزنا إي إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. توى نسما شتوة إنه ليس فقط غبياً بل أيضا كسولاً. إنه ليس فقط غبياً بل أيضا كسولا تا نسامو شتو ايوبавا تكو استو تاكا اي إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية تا نسبرو само германски، جيرمانسكي تكو اي فرانسوزكي إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. ياس نيوما مدسفيرم نيتونا كلافير نتوبكنا جيتارا. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا استطيع ان اعزف على البيانو ولا على الجيتار да танцувам ни тувалцер ни тупак самба لا استطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا لا استطيع ان ارقص не не ми се допага, ниту операта ниту пак балетот لا أحب الأوبرا ولا البالي. لا أحب الأوبرا ولا البالي. كل كوب بغرابو تيش، تل كبورانو كبيدش جотов. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه بأبكر. كلما اتيت أكثر باكرا كلما قدرت ان تذهب اكثر باكرا كلما كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرأة في العمر، كلما أصبح أكثر رضا.